بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام ورحمه الله على آله وصحبه وعلا قال المؤله رحمه الله تعالى الباب الثالث الباب لغة المدخل الشيء أو ما توصل به أو ما توصل به من من داخل إلى خارج أو من خارج من داخل الثالث في عدد الأبواب إن المراد رحمه الله تعالى قسم هذا الكتاب إلى خمسة إلى خمسة أبواب ومقدمة قال الباب الثالث الثلاثي أي في الحرف الثلاثي الذي الذي عدد احرفه ثلاثة قال وهو ضربان متفق عليه ومختلف فيه وقملت ذلك شتة ثلاثون ويا ليته فصل ماذا فصل المتفق عن المختلف في المقدمة لكنه انتهى طريقه ماذا الإجمال انطحى طريقة الاجمال من اجل أن يكون هذا من اجل أن تكون مقدمة كل باب تحفظ بمثابة المتن الان المرادي عندهم منهج يجعل بداية كل باب مجموعة الأحرف لماذا؟ لأن المقدمة من كل باب تعتبر بمثابة المتن الذي يحفظ. الذي يحفظ قال الباب الثالث وهذا وخوض ربما اتفقا عليه علي واختلا فيه وقبل ذلك ستة وثلاثون أقل وإذا وإذا وألا وإلى وأما وإن, وإن وأنا وأنت وأنت وأنت, وأنت وأي أي. دائما يا أخوة حرف المد ماذا يساوي يساوي همزة قطر بعدها ألف يساوي همزة قطر بعدها ألف هذا المد هذا المد والشد همزة قا يعني أقصد المد يساوي همزة قطع مفتوحة بعدها ألف أي مد في اللغة العربية وأي حرف مشدد في اللغة العربية ماذا يساوي يساوي حرفين الأول ساكن والثاني متحرك عكس هذا عكس المد قال وآي وآياء وبقل وبلا وبلها و ثم وجلل و غيري و خلا و ربما انا و انت و انت ثم هي الكلمه هي الحرف الوحي هي مهله من الحروف المبنيه على الكسر احد خمسه احرف مبنيه على الكسر غيري والباء بكذا واللام بكذا غيري حرفه ممنوع الكسر قال وخلا ورب وسوف وعد وعسى وعلا وكما ولات وليت وليس ومنذ ومتى ومنذ ومتى ونعم ونحن وهما وهنا هي وأنا أذكرها على هذا الترتيب إن شاء الله تعالى قال أقل الأول أقل هذا الحرف الأول من الحروف من الحروف الثلاثية هذا الحرف الأول من الحروف من حروف المعاني الثلاثية أقل اجل هو حرف جواب هو حرف جواب قال أقل حرف جواب مثل مثل نعم تكون لتصديق الخبر نعم حمر سنقول لك يعني ماذا هذا الدرس مفيد قل له أقل تصديق الخبر ولا تحقيق الطلب تحقيق الطلب ما معنى تحقيق الطلب الانسان قال لك ذاكر يا اخي تقول له اقل يعني كلامك حقق مشروع نصيحتك مقبوله اقل قال, قال تقول لمن لمن قال قام زيد يعني اخبره بخبر اقل يعني مصدق له ولمن قال اضرب زيدا ما تقول له اقل يعني ممتثل. قال الشاعر ولو كنت تعطى حين تسأل سامحت لكن نفس احلولاك كله خليل كله خليلي أجل لا ولكن انت من النشأ وأسأل من صماء ذات صليل قال ولو كنت ولو كنت تعطي حين تسأل سامحت لكن نفس احلولاك كله خليل قال أقل أقل أقل يعني تصديق ايش الخبر يعني هذا خبر صادق في المذموم في المذموم عند الشاعر قال الصماء الأرض وصليلها صوت دخول الماء فيها قال ولكن أجل لا أجل لا ولكن أنت أشأم من مشى أقل هذا تصديق لمن؟ للخمر وأما لا فجواب له يعني يقول هذه الأمور ليست فيك أصلا لا ولكن أنت أشأم من مشى أشأم من الشؤم هو تطير واسأل من صماء ذات صليل يعني يقول ما انت الا ايش ما انت لك الارض الرخوه الارض الرخوه الصماء الارض الرخوه وعند الناس مثل يقول صب ماء في رمل فيما يسمى عند الناس بالنيس لو صبيت فيه ما يتجمل ابدا يقول هذا يذم الرجل ضمن إلى ال هجاء مدقع. قال وقال آخر. وقلنا على ال وقلنا على الفردوسي أول مشرب أجل جئ إن كانت أبي حد عاثره. قال لهم ظلش النرجعين. والفردوس اسم لبني تميم والدعاثر قمع دعثور دوح وهو الحوض المتثلم يعني حوض مكسر يعني لم تنهو الصيانة وقلنا على الفردوسي أول مشرب أقل قيري إن كانت أبيح الدعاثر وقلنا هذا أمر ماذا أقل بعده؟ ماذا تبعده أقل قال صاحب رسول باني ولا تكون قابل للنفي لا للنهي وقال غيره أقل لتصديق الخبر ماضيا كان أو غيره موقبا أو غيره ولا تجيء قابل للاستفهام هذه أقل لا يسبقها إيش استفهام لكن نعم تأتي تأتي لهذا الغرضين يعني لتصديق الخبر ولتحقيق الطلب ولجو... ولرد السائل نعم لكن أجل لا تأتي لرد السائل تأتي لتصديق الخبر وماذا؟ وتحقيق الطلب فقط على ونتقي قابل للإستفهام قال بعضهم متخصص في الخبر وعن الأخفش أنها تكون في الخبر للإستفهام إلا أنها في الخبر أحسن من نعم ونعم في الاستفهام احسن منها وهذا قول قوي جدا فاذا انت فاذا فاذا قال انت سوف تذهب قلت اجل وكان احسن من نعم واذا قال اتذهب قلت نعم وكان احسن من اجل هذا كلام عن الأخفش كلام حسن كلام في غه الحسن ان شاء الله الى ان نراكم الله خير